وقال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنا ركعتين وأن أبا بكر صلاها بمنا ركعتين وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنا ركعتين وأن عثمان صلاها بمنا ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد وهذه الآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلاة الرباعية بمنا ركعتين بمنا عند الذهاب يوم التروية قبل الوقوف أو بعد العودة أيام التشريب نعم. وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان شطرا من خلافته ثم أتم عثمان هذه القضية يا إخوان اعتقد الوقت لا يتسع لها لانها قضية خطيرة وهامة جدا نقف عند هذه القضية الاولى وهي قصر الصلاة في السفر وان الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة الرباعية يعني المغرب لا تقصر والصبح ثنائية لا تقصر ولكن الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يجمع بمنى بين صلاتين لا في الذهاب إلى عرفات ولا في العودة من عرفات من ظلم مزدلفة بل يصلي كل صلاة في وقتها وكذلك جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه من بعده وجاء عمر رضي الله تعالى عنه من بعده وجاء عثمان خلافة ما بين ست أو ثمان سنين حسب السنة الأولى أو الأخيرة شطر إمارته يقصر الصلاة والشطر الثاني أتم الرباعيه اربعه وفي هذه القضية يا إخوان يتناولها العلماء بوجوه كثير لماذا أتم عثمان بعد أن كان يقصر وقد أقصر قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصر أبو بكر وقصر وهو بنفسه نصف امارته كان يقصر الجواب عن ذلك متعدد وقد أورد الإجابة كلها ابن حجر في فتح الباري نحو من عشرة أقوال وكلها مردود عليه اللهم إلا بعض الآراء قد لا بل غدا وهو أن عثمان رضي الله تعالى عنه روي عنه اعتدارين. اعتدارين الأول لأنه تأهل بمنا وأصبح من أهلها وهذا يرده ابن القيم بأن المهاجرين لا تصبح لهم مكة دار إقامة لأن لهم ثلاثة أيام فقط وعثمان كان من أسرع الناس خروجا لتبقى له هجرة والرسول صلى الله عليه وسلم حد ومعه زوجاته كلهن لم يعتبر نفسه مقيما، ويقولون إنه كان إماما والإمام حيث حلفه وله كأنه في بلده ليس مسافرا. ولكن كان قبله أبو بكر وعمر أئمة وأمراء ولم يفعلوا ذلك وقالوا إن عثمان تأول وقال إن البادية كثروا في تلك السنة أو تلك السنوات وقد سمع من بعض الأعراب أنه ما زال يقصر الصلاة منذ أن رآه صلى في العام الماضي فأتم ليحلم البادية فأجاب عن ذلك أيضا لقد كان الأعراب والبوادي زمن رسول الله أكثر من زمن عثمان وهم في حاجة إلى التعليم أكثر ومع ذلك قصر النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن الأجوبة قالوا إن عثمان كان يرى أن القصر على من كان على ظهر سير أما الذي ينزل ويقيم فانقطع عنه حكم السفر فعليه أن يتم وعلى أن الحكم أساسا هل للمسافر أن يتم أو ليس له أن يتم فإذا كان القصر ليس بفرض وليس بواجب بل هو صدقة من الله تصدق بها عليكم او انه مندوب كما يقول الاخرون اذا عثمان انتقل من مندوب الى واجب واتم ما كان واجبا اذا فلما كثرة القيل والقال في ذلك عثمان اجتهد رأى رأيا تقدم لنا ان عمر اجتهد في المتعة اي في تمتع الحاج نهى عن ان يأتي الانسان بالحج متمتعا قال يأتي مفردا الحاج ويأتي بعمرة مستقلة وعثمان كان ينهى عن القران وعلي قاله اتنهى عن شيء فعلناه مع رسول الله قال هذا رايي واجتهدت ليكثر المجيء إلى البيت فعمر اجتهد في قضية فعلوها مع رسول الله وعثمان من قبل ذلك اجتهد في قضية فعلوها مع رسول الله وهو الآن يجتهد أيضا وكما جاء عن عائشه رضي الله تعالى عنها كانت تتم في سفرها إلى غير ذلك أهم من شيء هذا عندنا أن عثمان أتم وسعيد بن المسيب يأتيه ابن الزبير ويقول ألا ترى ما فعل الرجل فيقول اسمع الخلاف كله شر اتبعه فكان سعيد بن الم... فكان ابو سعيد وكان ابن الزبير اذا صلى مع عثمان اتمى معه واذا صلى وحدهما في رحالهما قصر الصلاه وهنا يهمنا جميعا ان الخلاف كما قال ابو سعيد الخلاف كله شر ولا ينبغي لانسان ان يختلف على اميره ولا على امامه ما دام الأمر أمر اجتهادي وما دام الأمر وجهة نظر لأن الخلاف كما قال رحيم الله تعالى عنه الخلاف كله شر وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حينما اختلفوا في فهم نص منه حينما كان في غزوة الأحزاب وجاء خبر بني قويبة وجاء جبريل وقال أرضعت سلاحك إن الملائكة لم تضع أسلحتها فنادى منادي رسول الله من كان سامعا مجيبا فلا يصلي من العصر إلا في بني قريضة فبعض مضى ولم يصلي حتى دخل الليل وما صلى العصر إلا بعد غروب الشمس وبعض صلى حالا في وقتها ومشى واجتمعوا عند رسول الله مختلفين فأقر هذا على ما فعل واقر ذاك على ما فعل لان كل فعل بغايه ما ادى اليه اجتهاده الاولون قالوا فردت على لسان رسول الله وقد اوجبها علينا في بني قريبه فلا نصلين الا هناك والاخرون قالوا انما اراد منا المبادره والاسراع فنصلي الصلاه في وقتها وندرك بني قريبه وكل منهما اجتهد واقر الجميع على اجتهاده وكذلك ما جاء في القراءات عمر يمسك وجلا كان يلببه في صلاته سمع من يقرأ سوة الأحزاب على غير ما سمع ثم يأتي به إلى رسول الله بردائه يقول هذا سمعته يقرأ على غير ما أقرأتنيها قل تركه اطلقه يا عمر اقرأ فقرأ ما سمعه عمر ثم قال اقرأ يا عمر فقرأ عمر على ما كان سمع قبل ذلك فقال هكذا أنزلت وترك هذا وترك ذاك وهكذا كثير من القضايا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والذي يهمنا في هذا الموضوع اكثر من كونه يقصر او يتم ما يقع من الخلاف بين بعض العلماء ونتيجة ذلك وموقف الناس من هذا الخلاف لنعلم جميعا ان الاصل في صلاه المسافر يدور عند الائمه الاربعه بين الوجود والندب والافضليه فعند الاحناف هو واجب وليس واجب بمعنى الفريضه بل واجب على اصطلاحهم وهو اقل من الفريضه وكذلك المندوب والسنة المؤكدة عند الأئمة الثلاثة، فالسنة المؤكدة عند الأئمة الثلاثة تتجلازم أو تتجاور أو تتقارب مع الواجب عند الأحناف. والأئمة الثلاثة يرون أن القصر أفضل، وإذا أتم فصلاته صحيح خلافا للأحناف في هذه المسألة. وإذا كانت المسألة على هذا المبدأ من الخلاف فعثمان رضي الله تعالى عن لم يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر حينما كان يقصر الصلاة كما كانوا يقصرون وحينما أتم الصلاه وسئل في ذلك ونقلت عنه الأجوبة المتعددة والمختلف في إثبات سندها وعدم إثباته من أنه تأهل بمكة من أنه رأى ذلك من أنه اعتبر نفسه مقيم من أنه رأى حالة الأعراب الذين جاءوا ليعلمهم بأي وجه من الوجوه إنه اجتهاد خليفه راشد لا شك أن شطر اما خلافته الاول كان مطابقا تمام المطابقه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وفعله في شطر خلافته الاخر مخالف لما كان عليه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولكن إذا كان أصل المسألة اجتهادي وكان لخليفة راشد رأي فماذا الموقف لقد رأينا من نبهنا عليه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا الحج والعمره ويعلم أن من لم يسق الهدي أمره صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمره فكانوا متمتعين ومع ذلك ينهى عمر عن التمتع ويوجب على الناس أن يأتوا مفردين الحج وهو مدة خلافته عشر سنوات وهو يأتي مفردا الحج ولما سئل في ذلك قال اردت ان يكثر الوافد الى البيت وعثمان رضي الله تعالى عنه في خلافته كان ينهى عن القران ودخل عليه علي رضي الله تعالى عنه وقال كيف تنهى عن امر فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رأي اجتهت فقال علي وكان مفردا الحج لبيك اللهم حجا وعمرة فقال عثمان أردت مخالفتي قال ما أردت خلافك ولكني أردت بيان سنة رسول الله يهمنا في هذا ما وقع من اجتهاد سابق ليس عليه نص صريح وليس فيه نهي واضح لم يؤدي إلى نزاع ولا إلى خصومه ولا الى فرقه بين الناس وهذا هو في القضاء عمر رضي الله تعالى عنه مر عليه رجل بالطريق فساله عمر من اين اقبل قال من عند زيد بن ثابت كنا نحتكم عنده انا وفلان في كذا قال بما حكم بينكم قال حكم بكذا قال لو كنت انا الذي حكمت بينكما لحكمت بغير ذلك فقال وما يمنعك وانت امير المؤمنين ان تحكم بما تراه قال لو كنت اردكما الى نص من كتاب او سنة لفعلت ولكنه الرأي والاجتهاد وليس رأي اولى من رأي واذا جئنا ايضا الى الكتاب سابقا قضية نبي الله داود وسليمان في قضية الغلم اذ نفشت فيه, قضية إذ نفشت فيه غلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما داود عليه السلام حكم حكم ولما مروا بسليمان وقصوا عليه القصة حكم حكم فالله سبحانه وتعالى اقر الحكمين بانه اعطى كلهم كلاهما علما وكلا اتينا ايش علما ولكن قال وفهمناها سليمان كأن سليمان تميز بفهمها وإذا تأملنا قضية داود عليه السلام حكم على أصحاب الغنم أن يضمنوا قيمة الزرع ولكن سليمان نظر بالإرفاق بين الطرفين قال يا أهل الزرع خذوا الغنم واستفيدوا من ألبانها وشع وصوفها، ويا أهل الغنم خذوا الزرع واصلحوه فإذا عاد إلى ما كان عليه غددتم الزرع لأهله واسترجعتم الغنم إليكم وكان فيه إرفاقا بين الطرفين فإذا نظرنا إلى حكم داود عليه السلام على اليد ما أتلفت هم أتلفوا حرف القوم فعليهم ضمان ولكن سليمان عليه السلام راعى مع الضمان عدم الإجحاف بالآخرين وهكذا واذا جئنا الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاننا نجد اصحابه يختلفون من بعده اي في غيبته ثم يرجعون اليه فيبين لهما موضع الخلاف وما كانوا ليتخاصموا او يتحزبوا او يجهل بعضهم بعضا واذا تركنا الصدر الاول او جئنا الى قضية عثمان بعينها لما اتم عثمان رضي الله تعالى عنه جاء ابن الزبير الى ابن مسعود وقال له الا ترى ما فعل الرجل قال له لا حول ولا قوة الا بالله الخلاف كله شر الزم متابعته فكان, فكان ابن الزبير وابو سعيد اذا صليا مع عثمان واعتما به اتم صلاتهما تبعا له واذا لم يدركا وصليا وحدهما في رحالهما او مع جماعتهما قصر الصلاة وقيل مس... لابن مسعود وابو سعيد اتعيب عليه الاتمام وتتم معه قال خلاف كله شر فاذا كان الامر كذلك فالواجب على المسلمين اذا وقع خلاف في وجهة نظر في مسألة لا يكون هناك تعصب لرأي ولا جمود عند قول ما دام لم يكن هناك مخالفة نص صحيح صريح والمساله ترجع الى اجتهاد ولذا وجدنا الائمه الاربعه رحمهم الله رحمة واسعة يجتمعون جميعا وتختلف وجهات أنظارهم ولا يخاصم بعضهم بعضا بل كل يجل الآخر ويحترمه وقد قدمنا لما جاء الرشيد ومعه أبو يوسف ولقي مالك وجمعهما معا فقال أبو يوسف وهو صاحب أبي حنيفة الأول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عرفة الجمعة قال مالك لا انه صلىها ظهرها قال الم يخطب خطبتين ويصلي ركعتين قال بلى قال تلك الجمعة قال هل جهر بالقراءة او اسر بها قال اسر بها قال اذا هي ظهر مقصورة لان الجمعة يجهر فيها بالقراءة ولما سئل احمد بن حنبل على من يأكل لحم الجزور ولم يغ الوضوء من أتصلي خلفه قال وما لي لا اصلي خلف مالك وخلف فلان وفلان ولما صلى الشافعي رحمه الله وجاء إلى بغداد وصلى الصبح هناك ترك القنوت في الصبح وهو مذهبه ورأيه قالوا الأحناف ما ترك ذلك إلا تأدبا مع الإمام أبي حنيفة أو مع مراعاة الخلاف عند الاحناف لأن أبا حنيفة توفي ليلة ولد الشافعي فلم يلحقه ولم يحضره وهكذا ما كان الخلاف بين الطرفين يوجب نزاعا ولا خصومة وها هو أبو يوسف مرة أخرى ياتي إلى المدينة ومع هارون الرشيد ويساله ويناقش معه في الصاع قال له مالك الصاع خمسه ارطال وثلث قال ابو يوسف بل الصاع ثمانيه ارطال فقال مالك رحمه الله للحاضرين عنده من كان عنده صاع كانوا يخرجون به الزكاه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي به غدا ومن الغد اجتمعت صيعان عديدة في الحلقة قال ابو يوسف فنظرتها فاذا كلها سواء فاخذت واحدا منها وذهبت به الى السوق وعايرتها بعدس الماش عدس الماش الذي لم يجرش وهو بقشره وقشر العدس املس يجعله يتلافق ولا يترك فجوات ولا فراغ فوجده خمسة ارطال وثلث فلما رجع الى العراق قال لهم وجئتكم بعلم جديد وجدت الصاع خمسة ارطال وثلث قالوا له خالفت شيخ القوم قال وجدت شيئا او رايت شيئا لم اجد له مدفعا وهكذا ايها الاخوة ما كان السلف يختصمون أو يتنازعون تختلف وجهات النظر ولكن لم تختلف وجهتهم إلى الله ولم يتعصب أحد لرأيه ولم يبتعد أحد عن الآخر فما كان مالك مع أبي يوسف أو أبو يوسف مع مالك إلا في حالة مذاكرة وحالة مفاهمة كما وقع لأبي أيوب من أبي أيوب الأنصاري مع ابن عباس ومع عبد الله بن فلان لما اختلف هل يغسل المحرم رأسه ام لا فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه ثم ارسل رجلا الى ابي ايو الانصاري اذهب اليه وسله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فجاء اليه فوجده مصادة يغتسل بين قرنين ومستفرا بثوب اي بين عمودين للبئر اللذان يركب عليهما بكرة الحبل فقال فسلم قال من ان قال عبد الله ابن فلان قال ما ابن عباس ارسلني اليك يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل غأسا وهو محرم فقال لغلام عنده فأطأ فأطأ الرداء وقال لغلام اصبب فصب على رأسه برفق وأقبل بيديه وادبر وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا رجع المرسول إليهما وأخبرهما بما كان من أبي ايوب وكذلك في مقام عمر رضي الله تعالى عنه وفي هذا المسجد حينما اختلف عثمان مع غيره فالرجل يأتي اهله ويكسل ولا ينزل هل يغتسل ام لا فقال عثمان لا يغتسل وقال اخرون يغتسل وهي قضية تعم بها البلوى في البيوت وتتوقف عليها صحة الصلاة فجاء علي رضي الله تعالى عنه فقال له عمر ما تقول يا علي في هذه قال وعلى تسالني تسألني وتسأل غيري وبجوارك امهات المؤمنين ارسل اليهن وسلهن فانهن اعلم بذلك فارسل الى ابنته حفة قال سلوا عائشة فانها اعلم بذلك مني فذهبوا الى عائشة فسألاها فقالت قال صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها ثم جهدها فقد وجب الغسل هكذا رواية مسلم واند غيره زيادة انزل او لم ينزل وفي بلوغ المرام في جمع ادله الاحكام انه صلى الله عليه وسلم سئل فقال افعله انا وهذه قبل ان ينزل الحجاب افعله انا وهذه ونغتسل جميعا فرجع المرسول الى عمر فقال لان سمعت بعد ذلك ان انسانا يقول لا غسل الا جعلته مثله لرئه انتهى الخلاف وانتهى الامر فقال ابي بن كعب يا امير المؤمنين انا اخبرك كنا في بادئ الامر لا غسل علينا ثم عزم علينا حصل انزال ام لا وكان في بادئ الامر على حديث ابن عباس انما الماء من الماء ثم جاء بعد ذلك اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فهذه قضية في رسول الله وبين يدي امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وفيها اثمان وعلي يختلفون في مسألة أساسية في الدين يتوقف عليها صحة الصلاة وغيرها فيختلفون ولم يتنازعوا ولم يتخاصموا وسألوا ورجعوا وكذلك بعد هذا بزمن وفي زمن عبد الملك بن مروان وكان اميرا على المدينة مروان ابن الحكم اميرا على المدينة وتذاكروا في س... وكان في رمضان فتذاكروا مما يكون به الفطر فقيل لمروان ان نعم. ان ابا هريرة يقول من اصبح جنبا من ليل رمضان ولم يغتسل قبل الفجر فلا صوم له فقال يا فلان نعم ولما تنازعوا في ذلك ارسل الى ام المؤمنين عائشه يسألها عن ذلك ان ابا هويرة يقول كذا وكذا فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لاحتلام ويصبح صائما في رمضان واخذ العلماء صحة صوم من يصبح جنبا في رمضان بالتنبيه من القرآن الكريم وذلك أن الله سبحانه قال احل لكم ليلة الصيام الرفة إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى, حتى حرف غاية ما بعدها يغاير ما قبلها يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فقال الاصوليون بدلالة الايماء والتنبيه اباح المباشرة والاكل والشرب حتى يتبين اذا النقطة الصفر من البيان هي نهاية الليل واول النهار فاذا ابيح له ان يأتي اهله الى اخر لحظة من الليل بنص القرآن الكريم لم يبق من الليل زمن يغتسل فيه فلن يصبح الا جنبا ولن يوقع الغسل الا في النهار. وعلى هذا صح صومه. ولو كانت صحة صومه غير واردة او لا يصح صومه بالجنابة لمنعهم الله من ذلك قبل الوقت بما يسعى الاغتسال. فلما سمع مروان ذلك قال يا عبد الرحمن ابن فلان. عزمت عليك لتذهبن الى ابي هريرة ببستانه بالعقيق وتخبره بما وقع فذهب ابو عبد الرحمن مرسولا من مروان امير المدينة فذهب وقال يا ابا عبد الله او يا ابا عبد الرحمن كنية لابي هريرة وتلطف معه في الحديث ثم قال كنا عند مروان كنا عند الامير فتذاكرنا ما به صيام فتر الصائم. فقيل انك تقول كذا وكذا. وقد ارسلني الى ام المؤمنين عائشة. فقالت لنا كذا وكذا. فارسلني الامير اليك ماذا تقول بعد كلام عائشة. فقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه او قالت ذلك هي اعلم بهذا اما انا فاخبرني مخبر. ومن هنا ايها الاخر ننتقل الى خطوة تخص طلب العلم وطلبته الذين يريدون الحقيقة وهو ان كل مسألة خلافية عرضت لطالب العلم لا يبادر بالانكار ولا يعجل بالقبول بل عليه ان كان من اهل البحث والاجتهاد والاستدلال والترجيع ان يخطو اربع خطوات هي التي خطاها الامير مع ابي هريرة وام المؤمنين عائشة الا وهي معرفة الخلاف على ما هو عليه ابو هريرة قال يصبح جنبا لا صيام له عائشة قالت يصبح جنبا صيامه صحيح وهذا خلاف متعارض يصح ولا يصح متعارضان هذا هو تصوير المسألة الخلافية الخطوة الثانية أن يعرف دليل, دليل أن يعرف دليل كل من المختلفين دليل عائشة ما هو قالت قال رسول الله قالت كان رسول الله يفعل كذا فدليلها اسناد الفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن علينا أن نحرف دليل أبي هؤيرة ما هو وجواب أم المؤمنين على أبي هؤيرة وجواب أبي هؤيرة على أم المؤمنين فلما سالنا ابا هريره قال اخبرني مخبر فهل يا ترى في سبيل المعارضه وسبيل الترجيح نوقف ونعارض فعل رسول الله عن ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها مع قول صحابي اخبرني مخبر لا يقف امامه ولا يتعارض في طريقه ولهذا اذا عرفنا السند وعرفنا الترجيح فلا مقالة لأحد بعد ذلك اذا ثبت الامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا معارض له من نص اخر وهكذا ايها الاخوة اذا وجدنا خلافا بين الائمه رحمهم الله ننظر اولا هي مساله اجماعيه او اجتهادية ولا ولن يختلفوا في مسألة اجماعيه قط لانه ليس لواحد منهم ان يخالف ما اجمع المسلمون عليه ولا لواحد منهم ان يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله اذا صحت عنده ولم يكن لها معارض اذا الخلاف بين الأئمة الأربعة انما يقع في الفروع وفي مسائل الاجتهاد وما للرأي او الاجتهاد فيه مجال وما عدا ذلك فلا فاذا وجدنا مسألة اختلفوا فيها فلننظر بما استدل هذا وبما استدل ذاك وما هو دليل هذا وما قوته وكيف يجيب عن دليل الاخر لعل في جوابه مقنع وهكذا ايها الاخوه في هذه المسألة عثمان رضي الله تعالى عنه اتم الصلاة والصحابة موجودون فما خالف معه ولا نازع معه ولا صحب احد بيعته من عنقه ولا خرج عليه احد وهكذا ينبغي على الامه الاسلاميه ان تقف في مواقف الخلاف تعمل على الوفاق لا ان تزيد الخلاف شقه وتباعد بين هذا وذاك وهذا يقول انا حنفي وانت شافعي انا حنبلي وانت مالكي وهل انت يا الحنفي اقرب واولى لابي حنيفة من هذا الشافعي او انت ايها الشافعي اقرب الى الامام الشافعي من هذا الذي يقول انا حنفي ليس بين الجميع وبين الائمه نسب ينتمي اليه ولا قرابة تربطه به انما هي علاقة الاسلام وامامه الامه في هذا الدين والناس في ذلك سواء شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي الكل سواء لا نعيب على انسان يغطدي مذهبا يسلكه ولكن نعيب على من يعيب على الاخرين ولكن نعيب على من يتعصب عند نقطة معينة وقد ظهر له النص ايانا وظهر له الاتفاق في ذلك وعلى هذا ايها الاخوه اردنا التنبيه بان نسل هذه هذا الداء وننتزع هذه الشوكة من نفوس المتعصبين او من نفوس اولئك الذين يسعون. بالتشديد بين الناس ويعيبون على هذا لمجرد مخالفة أو على ذاك لمجرد مخالفة وقد رأينا اصحاب رسول الله مع رسول الله فيما هو مجال وفيما هو محل الجواب الصوم والفطر في رمضان قال فكنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر فلا يعيب مفطر على صائم ولا صائم على مفطر لماذا لان لكل له وجه ولكل له نص قائم عليه وكلا الامرين جائزان وعلى هذا ايها الاخوة ننتهي من هذه القضية وهي ما رآه عثمان رضي الله تعالى عنه واتم الصلاة ولم يختلف عليه الناس فتقدم الكلام اولا بأن من خرج من مكة للحج فإنه سيذهب إلى عرفات وسيرجع وأن المسافة متقاربة مع من يقول مسيرة يوم وليلة وليست بعيدة من المسافة التي هي أربعة أميال أو ثلاثة أميال على خلاف فيها ولهذا أيضا لا ينبغي الخلاف ولا ينبغي النزاع إذا سافرنا اليوم وفينا الصائم وفينا المفطق وفينا المتم وفينا المقصر لأن كل الأمرين جاء فيه النص وكل الأمرين جاء به القول فلا ينبغي أن يعيب إنسان على إنسان لأن سلف الأمة كانوا على هذا المنهج وكما تقدم في قضية بني قريضة قوله صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مجيبا فلا يصلين العصر إلا في بني قريضة و بنو معروف مكانه حوالي سبعه او تمن يكل عن المدينه قسم من الصحابه فهم المبادره قالوا نصلي ونذهب بسرعه وقسم فهموا من الامر ان لا صلاه لهم الا هناك فاخر اولئك الصلاه حتى وصلوا مساء وغربت الشمس وصلوا العصر بعد غروب الشمس لماذا لان الرسول قال لنا فهموا من ذلك ان يؤخروا الصلاه حتى يض ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك اقر هؤلاء ولم يعنفهم وقر اولئك ولم يعنف وكذلك الصحابه رضي الله تعالى عنهم في غيبتهم عن رسول الله يروي صاحب بلوغ المرام ان رجلان خرجا فادركتهما الصلاه ولا ماء فتيمما وصليا ثم وجد الماء في الوقت فتوبى احدهما واعاد الصلاة ولم يعد الاخر فلما اتي النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد اجزاتك صلاتك وقال للاخر لك الاجر مرتين لن نعنف عليه وقل لماذا لم تعد والماء قد وجدت ولن على الثاني لماذا تعد وقد صليت وهكذا ايها الاخوه لما كان بلال في سفر مع امر واجنب بلال وقبل ان يعرف حكم التيمم في الجناب يقول فتمعكت كما تتمعك الدابه في التراب ظن بان الحدث الاصغر الوجه واليدين فظن الحدث الاكبر جميع الجسم قاس التيمم في الجنابه على الغسل فقال له صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بديك هكذا وعلمه وبين له الحكم وهكذا أيها الإخوة يجب أن نراعي في مسائل الخلاف ما لا يوجب نفرة ولا فرقة بيننا وهكذا كانوا يختلفون ولا يخالفون وفرق بين الاختلاف وبين المخالفه لأن المخالفه عن قص وعن عمل أما الاختلاف ولكل وجهته والله تعالى اعلم